قال بين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهم أمماتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم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 وليس عليكم جناح في ما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفور رحيم أنبياء أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه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 كان ذلك في الكتاب مسطورا